Vismile, herra, mėne, rahim. Iestaluna kani launfal, oli oli lajonas sūlis, patapul langos, lifuda, tabenikum, valtį on langor, اَلْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا الحق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين 17. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون 18. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريدون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 وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُوا بِهِ وَيُذِّيبَ عَنْكُمْ رِجِزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُذِّيبَ عَنْكُمْ رِجِزَ الشَّيْطَانِ وَالَّذِي يَرْبِطُ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتُ بِهِ الْقُدَّامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ أَنِّي مَعكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ 124. واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فإن مَن يُولِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وبئس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 مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ الله عين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 تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله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 وَإِذَا النَّخْبَةُ الْخَبِيثَةُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُوهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سلف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 wa law fa'alna anna Allaha mawlaakum ni'mal mawla wa ni'man naseer wa a'lamu annama ghanimtum min shay'in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 114. وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا 115. ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا 116. الله ترجع الأمور 117. يا أيها الذين آمنوا 119. وإذا لقيتم فئة فاثبتوه واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 110. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا, ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم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 فَدَأِّ آال فِذَعونَ والَّذينَ مِنْ قَبلِهِم كَفَرُوا بِآياتَةِ الن فَأَخَذَهُم اللَّم بِذُنُوبِمْ إِ الله قَو شَددُ الْقَابَ ذَلِكَ بِ بأن اللَّ وَهُوَ مُغَيِّرُ النِّعْمَةِ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُضَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَذَلِكَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِظُلْمِهِمْ وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شروا الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم أنت يُضِلُّون عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خلفهم فَشَرِْدِ بِهِمن خَلْفَهُم عََّهُم يَذذكَرُون وَإَِّا تَخَافََّ مِم قَوْمِ خِيانَةَ فَ بِذِ لَْهِم على سَوَ إِ اللهََّ لَا يُحِبُّ الْخَائِنين وَلَا يَحسَبََّ ال فَرُسِبُوا انهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعت من قوه ومرابط الخير ترهبوا نبي يعد والله يعدكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما فَمَن كَانَ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَإِلَيْكُمْ يوفى, يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فَإِنَّ حسبك الله هو الذي أيدك بنصري وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أن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 والله مع الصابرين ما كان للنبي ان يكون له اسرا حتى يثنى في الارض تريدون عرض الدنيا